ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ثُمَّ تَنَافَتَ الْلَّهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ إِذًا قِسْنَةٌ ضِيْزًا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ الانسان ما تمنى فلله الاخره والاولا امل الانسان ما تمنى فلله الاخره تُغْنِي وكم شَيْئًا ملك في السماوات لا تغني شيئا إلا إلا من بعد اللَّهُ أذن الله لمن يسأ ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة لا يسمون الملائكة تسمية الأنسان وما له به من علم يَتَبِعُونَ إلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضْ عَنْ من تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ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 الأوفار، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفار. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتهان وأن إلى ربك المتهان وأن إلى ربك المتهان وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق وَجِينِ الْذَكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَادَ وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَسَاءَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَخْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْسِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفيك تاهوا فغشّاما غشّام فبأي آلاء ربك تتمارا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير هذا نذير من النذور الاولى اذفت الاذفه اذفت الاذفه ليس لها من دون الله كاسفه اذفت الاذفه ليس لها من دون الله هذا الحديث تعجبون فَبِالْهَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَن تُمْسَأ بُدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُونَ